صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. بسم الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فشوى والذي قدر فهدى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 ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أخلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحب إبراهيم وموسى الله أكبر الله الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدهم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر تحيات الله بشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا فأغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شرنا ما عملنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابلها منك مثنين بها عليك وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سفتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم أغفل لأمواتنا وأموات المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اقضي الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم إما نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزين ولا فاضح اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم مش بنستعادك منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم انصر دينك وكتابك اللهم انصر دينك وكتابك يا قوي يا عزيز اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينوا بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا أمين الراشدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا ذينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نقصي ذناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم